ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدير وحملناه على ذات ألواح ودسر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 أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في أَمْ أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر